137. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا 138. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم لهم انفسهم وظنوا وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا وظنوا 113. إن الله هو التواب الرحيم 114. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع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 يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم وَلَا ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا وَمَا أُنزلَ وَلَا نَصَبٌ وَلَا نَخْنَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْأُونَ وَلَا يَطْؤُونَ مَوْطِئَ أَن يَغِيظَ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كتب لهم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ وَيَقُولُونَ مَوْقِعَ أَنْ يَضِيغَ الْكُفَّارَ وَلَا يَدْرُونَ مِن عَذْبٍ لَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهِيَ عَمَلٌ صَالِح إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يعملون كَرَى يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَنَيَقُومُونَ هَادِيًا إِلَّا الْكُتُبَ لَهُمْ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَ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 فهو في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون